صحف إبراهيم وموسى هل أتيك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلي نارا حامية تسقي من عين لانية ليس لهم طعام إلا من ضليع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 مرفوع وأكواب موضوع ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أ ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف أوفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر، إنما أنت مذكر، لست عليهم بمزيطر، إلا من تولي وكفر، فيعذبه الله العذاب الأكبر، إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ وَالْفَجْرِ وليال عَاشُ